احلم واعيش ايامي من بعدك م د ا م فيني طموح بعيش ايامي تروح تراني صبرت وملني صبري ا ترى ا ل ك ر ا م ة وعزه نفسي تمنعني روح تراني صبرت 「あっちこっち」<音楽>「あっちこっち」<音楽>「あっちこっち」 وش اسال نفسك و تلقى ا ل ف ك و تسالني عنك ك فعذر ا ي سويت من شانك بعت يكثر احبابي ا س أ ل نفسك وتلقى الفعذر ل ي سويت من شانك بعت يكثر احبابي روح تراني صبرت وملني صبري ترى ل ك ر ا م ه وعزه نفسي تمنعني روح تراني صبرت وملني صبري و ع ي ش ايامي من بعدك م د ا م فيني طموح بعيش ايامي